I love you بسم الله الرحمن الرحيم ودعوة النبي بيدهم ربهم على كل شيء قدير النبي خرم الله حياة يبلكم أيهم أحسن وعملان رب روادك روى ثم ارجع المسافر تيه يوما ترد اليك المسافساء يرق <تصفيق> القلب اليك المسافساء وحزين إن لا جهه أهذا أم يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وَمَن ذا شَكَمْ وَجَعَلَ كُسْمَ الْمَصَاعِ الْأَفْلَتَ قَدِيرًا مَا تَشْعُرُونَ هُوَ الَّذِي لَا يُخْفِي الْأَعْلَمُ إِلَيْكُمْ al khayru muktalin adin uduni